<مسكت> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم و ل ا ا ل ضلين ا <أمين> آ <ألف> م <لا> ي ن ي ن فحسب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين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 و لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم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 و ل ي ح م ل ن أ ث ق ا ل ه أثقالهم م مع وأثقالا و أ ل ل ي س ن يوم ا ل ق ي ا م ة عما كانوا يفترون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا ا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 وما ع ل ى الرسول إ ل ا البلاغ المبين